وجعلت له ما لم مدد وبنين شهود ومهت له تمهيد ثم يطمع أن أزيد كلا إنه كان لآياتنا عريدا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 لواحة للبشر عليها تسعة عشر وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة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 ولا يرتاب الذين اوتوا الكتاب والمؤمنون ولا يرتاب الذين اوتوا الكتاب والمؤمنون وليقولا الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا اراد الله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 كاللا والقمر والليل إذ أذبر والصبح إذا أسفر إنها لإحدى الكبر نذيرا للبشر لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر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 قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع القائدين وكنا نكذب بيوم الدين حتى اتانا اليقين فما تنفعهم شفاعة الشافعين فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة فرد من قسورة